بسم الله بالله احمد هو المستحق والمصطفى الا اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله من يشاء الى صراط مستقيم ومن يضلل فادله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اامنوا بالله و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 يصلح لكم أعمالهم ويقفل لكم ذنوبكم ومن ينفع إذا فرصوا لكم فقد ساد فوزا عظيما فمها بعد فإن أصدق كلام الله تعالى وأحسن الهدى, الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر لهم تسادها وكل مهدسة فدعة وكل فدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ذلك المسلمون فلما كان لا تساوي عند الله عز وجل زناك وأخوة فإن الله عز وجز يجعل للطباط والمساكين في حرصات يوم القيامة يجعل ذلك منزلاً لا يكون لغيرهم في أول أمر أخرج الطراري والنحبان على عبدالله بن عبدالله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تتبعون يوم القيامة فيقال أين تطرار هذه الأمة ومساكينها فيقول طلبون مساكين فيقال لهم ماذا عبرتم فيقولون يا ربنا إبت تريدنا وصفرنا ووذلكم الأنوال والسلطان أعينا فيقول الله عز وجبنا صدقتم قال فينظرون الجنة قبل الناس وتبطى شدة جمساب على ذوي الأموال والسرقان قالوا يا رسول الله فأين المؤمنون يومئن فقال علينا الصلاة والسلام توضع لهم كراثين من نور ويضلل عليهم الأمام على شكل سحاب يقول ذلك اليوم أقصى على المؤمنين من ساعة من نهار حجم المسلمون في كل ما طابوا وحيبا والروابط العذيبه بعد ان هم المؤمنون على الشراقه بفضل الله سبحانه وتعالى يكون النبي صلى الله عليه وسلم اولى ان مر علي بامتي صدقه عليه وسلم ولا يتكلم يومي باحد الا الرسل وكلامه في يومي الله اللهم سلم اللهم سلم وأما الثلاثون فيفرون في الضغط الأسفل من النار عيام من الله قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما فقضيا هم من ننجل سبيلا سقو ونذر الظالمين فيها جديا حتى إذا أراد الله عز وجل أحبك من أراد منه الضغط أمر الملانكة من الداخل من كان ياخذ النار فيخرج لهم ويعرفون باثار السجود وحرم الله عقل وجد على النار استحق لنا السجود فيخرجون من النار وقد احترقوا وقد انكلشوا فيصفق عليهم ماء الحياة فيرتسلون منه فينبعون كما تنفخ الحفة في حمير الشيء أي لا ينبط بذر البطول والحزن في الزراري وعلى جوانب السيول أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى أقسم في آيات كثيرة فأننا سنحاسب عن كل شيء فعلناه إن خيرا فخير وإن شررا فشرق قال سبحانه سوارفك لن ألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال سبحانه كلا سوف تحلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عذر اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن معاذ بن جبل أنت بيصن الله عليه وآله ومن لن تزول قدما عبده يوم قياماً حتى يسأل عن قرب عصصار عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتذبه وفيما أنتقه وعن علمه ماذا عمل فيه فتذكر فيها الإنسان الطعيم وأنت في عاصات الديام حافٍ عالي طرراً ليس معك شيء تنتظر رؤال ملك المقلوب وجبال السماوات والأرض ليس بينك وبين الله بسيط ولا تظلمان والله لو تيل لأحدنا إنك ستبقى غداً رجلاً أميراً وزيرا ربما لا يكون له في الآخرة من خلاة لو تيل لأحدنا إنك ستبقى غداً رجلاً أميراً وزيرا فيسالك عن بعض الامور ربما لا تجد غمضا ولا تجد عاما خوفا وطاغا من فكيف بماك ديان اضحين وثالث الحاله هو تعالى ان هو الله حدث عظيم وهول جسيم قال ابراهيم تيم رحمه الله تعالى شيئان طرا عني لذة الدنيا شيئان فقطعا عني لذة الدنيا ذكرى الموت وذكرى الموت بين يدي الله سبحانه ذكرى الموت وذكرى الموت بين يدي الله تعالى أقال الشيطان من حديث, حديث عليه ابن حاتم رضي الله عنه أن التمييسه الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ونبذلهم وقوع ليس بين الله وبينه تظهما فينظر بين يديه فلا يرى إذا ما قدم ويرظر أمامه فلا يرى إذا النار حبها أو الحب فمن استطاع منهم أن يستطيع النار فليستطيعها ولو بشق تطر قال سبحانه إن كل من في السماوات والطرق إلا آجة الرحمن عبدالله لؤلؤة رقصة ومعظم عزا وكلهم آتي يوم القيامة فحينا حين يدلي كل انسان بحجته ولا بثينات هيمان ايصا على طقيق الخليل سبحانه وتعالى اللهم منا شرك العقب والعافية قاتل حال والذين يحاسبون حجتهم ساحظة عند ربهم حجتهم باظلة عند ربهم وعليهم خمض وله العذاب الشديد ولكن فضحة الزهر سبحانه وتعالى بعذاله فإنه لا ينغل أهم للنار إلا بعد أن يشهد على نفسه أنه من أهل النار قال سبحانه وتعالى حافيا عن النار وأذلها فكانت تميز من الغير فكاد تنفجر من القيس كلما نرسي فيها هول سألهم خزنتها ألم يأكدوا النبي قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما ندل الله من شيء إن أنتم جدا في ضلال كبير وقالت كنا نسمع أو نعدل ما كنا في أصحاب الشعير فاعترفوا بذنبهم فتُحقَلْ لأصحابِ النَّعِيرِ أيها المصرمون إن من الناس من يمتحلهم الضاب عز وجد يوم الضيانة بالنار فيأمرهم أن يدفلوا النار فإن أطاعوا كانت هذه النار برضاً وسلاماً عليهم وإن عطروا كانت النار أولاً بهم أطرق الإمام الرحمة من حديث عبد الله بن الحعود أنزلت في الصمصار عليه وآله وسلم قال خبعكم يدلون يوم القيامة بفجة خبعكم يستجون بفجة اليوم القيامة رجل أقوى لا يسمع شيئا ورجل أحبى لاقص العقل والكامل ورجل هارف كبير في السن ورجل مات في الخسرة مات في الخسرة ما بين الرسولين أو من بلغهم حجة رسول ليس على وجه صحيح فأما الأفضب يقول يا رب جاءエسلام ونا نسمعه لله وأما أمره فيقول يا رب جاء الاسلام والصبيان يهزكونني بالشجارة ذو تعالف وأما الهائل الكبير فيقول يا رب جاء الاسلام وما يعت bis شيئا وأما الذي ما جعل تقرأ فيقول يا رب جاء الاسلام وما أتا لي رسوله فيقول الله عز وجل فيه داخل يطيرك فيبريمون الله عز وجل عرقا من النار فيقول الله عز وجل له إني ياشور نفسي إليكم ادخلوا هذا ادخلوا النار فيقول لهم الشقاء يا رب كيف نذكرها ومنها كنا نزر ونهر وأما أهل السعادة فيدخلونها فتكون بردا وسلاما عليهم إذن يقول الله عز وجل لأهل الشقاوة أن تنزلني أشدك كبيبا ومعصية فينفون في جهننا وبقص القرار أسأل الله عز وجل العقول عافية الحمد لله في أرسل رسوله من هدى وزين حق لن يره عزين كله وكذا بالله شهيدا وأشهد أن لا الله أحفظه لا شريك له إقراراً به وتوليداً وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصلَّم تسليماً مزيداً أما بعد أيها المسلمون أقضى النمشي الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أننا سنسأل عن الصغير والكبير والعظيم والحقير ثم يتفهم الناس بسمين اثنين فريخ في الجنة وفريخ في السعين فيعلم الله عز وجزة على العبد المؤمن فيكبر بها العبد المؤمن ويعترف ولا يؤمن فيكبرها الله عز وجزة وأما الكافر والمنافر والتاجر فيكبر حسابه ويكون حسابه دقيقا ويكون حسابه شديدا عليه وهو مع ذلك فانه يندم في اول الامر ويظن ان لم يفعل شيئا من هذه الذنوب والآثام فيكون هذا سببا في هلاكه ودخوله الى ما غضب الله عنه من منين على شرط الله عز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوطش الحساب يوم القيامه عذب من نوكشت حساب يوم اكتامة عذبك فقلت يا رسول الله أوليس يقول الله عز عز فأمهى من نوتي حسابه في يمينه فسوف يحاسب حسابا يكيرا ويضطره إلى أهله مسرورا فقال النبي الكريم صلطاه عليه وسلم إنما ذلك العرض ولكن من نوكشت حساب عذب فسؤال الله عز وجزا للعبد المؤمن يقول هل عنك كذا فيقول العبد المؤمن مشفقا باتبار الغلوب أي رب أي رب فعدك كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فسؤال الله عز وجزا للعبد المؤمن إنما هو سؤال تقرير وهذا هو القرآن من قولي تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما العظم الكافر التاجئ فسؤال الله عز وجد له إنما هو سؤال تقريع وتوبيخ فيقول لمَا بعدت كذا وكذا في يوم كذا وكذا لمَا بعدت كذا وكذا في مكان كذا وكذا حين لدي يذبب الكافر والمنافر ويغرر كل شيء ويحسب أن ذلك سيبن الجيل من عذاب ذا ولكن حفظ كلمة العذاب على الكافرين فكما كان يذبب على عباد ذاك الدنيا يحاول أن على العليم الخبير خرر سبحانه يوم يبعدهم الله جميعا فيحذفون له كما يحذفون لهم ويحدثون أنهم على إنهم هم الكاببون عن أنت بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول سالس الله عليه وسلم ذات يومه فضحك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة أتدرون غني مما أضحك أتدرون من سبب تريد علي أضحك قال الصحابة الله هو رسوله فقال النبي صلى عليه وسلم اضحق من مقاطبة بعض ربه يوم القيامة يقول العبد الفائد لربه يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم ألم تحرم عليك الظلم فيقول الله عز وجدت بلا فيقول هذا العبد فانتي لا تجد على نفسي إلا شاهدا منه لا أقبل أن يشهد الذي أشهد على نفسي فيقول الله عز وجل كذا بنفسك اليوم عليك شهيدا وبانكرام الكاتبين شهودا ولكن هذا الكافر الثالث يزعم ان انكرام الكاتبين ان الملائكة المضيعين قد كذب عليك فيخدم على ديك ويطال لأركانه وأعضائه انضغيك فتنظف أعضاره كلها فينزف ولحم وعظام وجلد ويد ورياء وسمع وبصر فيشهد كل عضو بما كان يعمل في الدنيا من المعاصي والموبقات ثم ان الله عز وجل للكافر ايه يتكلم فيقول الكفر لاعضاءك بعد ان كنا وسقى فعن كل خلق ناقر دافع فينقى في دارنا بلا قال سبحانه وتعالى مبينة هذه العالمة ويوم يحشوا أعداء الله إلى النار ثم يوزعون حتى إلى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبطارهم بما كانوا يعملون وقالت بجنودهم لما شهدتم علينا الكافر يتكلم مع نفسه مع أعضائه الفاجر كذلك فيما شهدتم علينا قالوا وانطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فتقول الأعضاء والولود شئنا ينومون لها عن الشهادة وما كنتم تستثرون لين يشهد عليكم سبحكم ولا بصاركم ولا بلوتكم أي ما كنتم تكتمون المعاطي بل كنتم يجاهلون نبيا يجاهلون الله عز وجل الكفر والمخاصه والصدور وما كنت تستترون ان يشد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا سلودكم ولا ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي انتم وربكم ارتاه اهلكه فاصبحتم من الخاسرين فان يشروا فان نار وإن يستحفدون سماء من المعتبين فليد شعري أي جواب يليده أصحاب الشرك والقبور وأصحاب الزنا والذنور وأصحاب المنظر والصفور أي حجة المده بها من يحارب الإسلام والسنة ويطيق على أزباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أي عزي يتمسك به من قدم عكال فقط على كلا نوعي البشر اي مناهي يسلكهم من يحتج ان الرجوع الى الكتاب والسنه رجعيه قليله والله كل هذا مصدر عند الله تسقيرا قال ثم قال ستدج شهادتهم ويسالون فيجد الانسان يوم القيامه في الحقيقه كل صغيره وكبيره قال ثم قال ووضعت كتاب بطار المجرمين مش بطير مما فيه ويقولون يا ويذكنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجهوا ما حدروا ولا نظلم رصبك أحد وقال سبحانه وكل المساء من أفزمناه طاررة في علمه ونقرب له يوم القيامة كتابا ينفاه منشورا اضرأ كتابك كما بنفسك اليوم عليك حقيبا قال حتى المصري رحمه الله تعالى والظاهر قد عدلك من جعلك حقيبا نسكت والظاهر قد عدلك من جعلك حقيبا نسكت فإذن الله عز وجزك عدنوهم ويكتبه بأعمالهم ونعمهم كلها عن أبي وراء فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم خيالة من النعيم أي من النعم أي قال أهل ألم نصحبك باسمك ونغمك من الماء البارد ألم نصحبك باسمك ونغمك من الماء البارد قال حسن من النعيم الغداء والعشاء تبع المطوم وبالد الشراق وضلال المساكن واحتزال الخلطة ولذة النوم ولعمة القراء ولعمة الزواجة ولعمة الرلاسة وغير ذلك من النعيم لعب كثرة وفرة في نتقلم فيها آناء النيل وأرباق الظهار والله سنسأل عنها يوم القيامة فأعزني للسؤال جوابا وللجوان صوابا أسأل طاقة عن صوجة العفو العافية أيها المستمون اعلموا عشب الإنسان يوم القيامة لا يفضل أي أحد على نفسه فهو يقول نفسي نفسي نفسي ويضع في الحفلة الواحدة يأكلها ولو من قوته فلا يكون أحده الجسد حتى يقص غيره منه ولو كان الثاني من أهل النار عن عبدالله بن مريم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحسن الله عز وجل العبادة يوم القيامة عرارة غرلا ليس معه شيء ثم ينالي الاشتصار يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول الله عز وجل أنا الزيان أنا الملك لا ينبغي لأحد لا حتى أقصه منه ولا ينبغي لأعبئ من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأعبئ من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى الضغم حتى الضغمة في الكم قال كلنا يا رسول الله كيف نفسك وإنما نسقي يوم القيامة عراثا وغبلا فهمة إذا معا شيء فقال عليه الصلاة والسلام الحسنات والسيئات على أبي ويرفا الله عنه أدى النبي الكريمه الله عليه العائد وسلم قال من كانت عند أخيه مظلمة فليتحدث منها فإنه ليس تم ذي ولا زرهم من قبل أن ينقذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من صيئات أخيه فطلحت عليه كل مؤذية في النار اللهم عنا شرك العقم والعافيه في الدنيا والاخره اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحان الله وهو بحكم اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك وربي لا حق عليه